وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين الجارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة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 بكم، ثم إن علينا